ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والحمد لله تعالى من شرور امر كلنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله تعالى انا ومن لحمده ومن يضلل فلا مستجد له في سوء الله وفي اليوم ولا مسجد له وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. لا إله له ولا مال له ولا شبيه له ولا رفيق له. ليس كفله شيء وهو الصغير المبير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال الله من حرصه وهيبه هو اشهد انه قد بلغ رسالات واسلمها ندعا وضح الحق فكشف الله هو الخنث Amen. <laughs> الأمان المنشور هذا هو عوام مع حضراتكم بهذه السعاطة المباركة الأمان المنشور تعالوا إلى أحبتي نعيش تحت هذا العنوات حول هذه الآية الطيبه المباركه وهي قول الله سبحانه وتعالى. وضر الله مثلا. قريقي. كانت آمنة نظم إلا. وضر الله مثلا. قريقي. كانت آمنة نظم إلا. يأتيها رفعها رفعها في كل مكان. فتبرت بأبعب الله. فاذاقها الله لباس الجوع والحر بما كانوا يسمعون وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مصمئنه ياتيها رزقها عظه من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والحر بما كانوا يطلعون. وضرب واما الذين امنوا فيعلمون انهم حق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا هذا. اسمع يضل به كثيرا يجري طالع سعاده الى الاهواء وتعلقها وتعلقها سريعا السريع بالاهواء فكل انا من اجلك او كانت من اجلك ان تضل التعالي سريعا سريعا عن كل الاهواء كفى سريعا سريعا بكل الاهواء وان الله جل جلاله. يلوم أخواتاً يوم القيامة يقوى على ماذا؟ اسمع معي هذه الآيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القوة إبراهيم وأن بالله جل سلاماً أن تستمع إلى هذه الآيات بأجنين قلبك عدها تكون بداية عدها تكون بداية في إلى جديد قال الله تبارك وتعالى ولا تحتملها الرقابله عما يعمل طارمون انما يؤخرهم ليوم تنسحق فيه الاطراف مقطعين مقلعين رؤوسهم لا تخرط لا الذين ظلموا ربنا. اخذنا الى اجلٍ قريب نجد رعوتك ونستمع وضل من معنا. اولا تكونوا اختمتم من قبل ما لكم من دواني. هذا هو اليوم الاول. اولا تكونوا اختمتم من قبل ما لكم من دواني. اين هذا القدس الذي ملاتكم فيه افواهات. اين هذه الايمان التي ارفعت منكم وانا اظن الساعه قائمه ولئن يرد الى ربي لاتجدنا خيرا منها من اننا اين هذا في هذا اليوم اين ردوا اين يمينك الذي اقالبا رددته في الهواء انك لن تعود الى الله ولن تقف بين يدي الله بل قد تعلم رحيما انك ستعود الى الله ولكن اين هذا القله الذي وقع منك انك إن عدنا الى الله سبحانه وتعالى سيكون لك هنالك خير من هذه الدنيا اولم تكونوا اقدمتم من قبل ما لكم من اسمع وتجنتم في مساكن الذين ضلوا ابوسهم وتبين لكم كيف سعرنا بها هذا هو الله الثاني؟ أولاً تعتبروا أيها الناس من رؤية ما هؤلاء الذين ضرروا أنفسهم أنهم لما ضرروا أنفسهم ولما تلرروا على راعي جل وعلى ثم الله على الجن أين الاحتوار؟ وليس هذا الوحيد؟ وأظهر في الثاني هؤلاء ابي في هذه الكلمات اخوف ان من اعظم العقوبات وان ارمي بها وهي كذا. ان من اعظم العقوبات الذي يعاقب الله بها فائضه من الناس لان ينظر بما قاره وطمايره وقلوبه عن الاعتبار بما يقع في الكون من احداث وآيات. قال الله تبارك وتعالى في, في سوره الاعراف بعدما القى الالواح الى نبيه موسى عليه السلام قال جل جلاله وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوه ان يقوله واعطوا ارضك ياخذها كلمة. تبريدكم جنوا الخالقين. اي تطلعكم على مصالح هؤلاء على مصارح هؤلاء. الذين نظروا من قبلكم وعفو الله سبارة وتعالى. تبريدكم كيف الله. وكيف اهلتهم الله. وكيف اخذهم الله. وكيف اخذهم الله. على ضرق من وعفوهم. ساطلعكم على قوم نوح الذين اغرقهم الله واهلكهم ساطلعكم على قوم عاد الذين كبر الله عليهم بعدما كان لهم من نص في القوه وفي العذاب وفي المال هؤلاء الذين ذهب بعضهم فجعلهم الله كاعداد لطن خاويه وبعضهم ارسل الله عليهم ريحا فضلاه وبعضهم اقوى قهم الله وبعضهم, وبعضهم غزل الله به وبدايه الارض فاطبعكم على مصالحهم يا موسى فاما الذين امنوا فحالهم يزداد ويعمل ويزداد يخيرهم في وعد الله تبارك وتعالى هل فحال الذين امنوا مع كل آية تنزل من السماء، ومع كل حدث يقع في الأرض في, في هذه الدنيا يتوقع رائع الآن ويزداد إيماناً فرحة إيماناً كما ذكر الله في سورة براء وإذا ما انزلت سوره كبيرهم من يقول أيهم جابتوا هذه الإيمانات فأنذر الذين آذروا فزادتهم ايمانا وهم كبشرون وان الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجلا الى رجلهم وماتوا وهم كافرون فمن افضل العقوبات هذه العقوبه ولذلك قال الله صلى الله عليه وسلم ترقيتم ثم قالت انا جلاله اقذف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض وصيحه وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها وان يروا دين الرشد لا يتخذوه النبيلا وان يروا دين الغيب يتخذوه النبيلا انظر ماذا فعلت هذه العقوبه ببني اسرائيل يقتلون الانبياء ويحركون كلام رب الارض والسماء ويكذبون الانبياء هذا الاجتراف وهذا الحرام وهذه الأشناف التي أتوا عليها ثم بعض يقول الله عنهم وحديدونه أن لا تكون فتنة سبحانه وتعالى يعني احترون أن من وراء ذلك لم ينزل الله عليهم الحقوبة بل تأسرون الحقيام وهم امان وسيحركون كلام الرحمن وهم امان كيف هذا؟ هذا الذي اوصله الى هذا المطبب الخطير وان الله طرد وطرد خلوطهم عن الاعتبار. وحذروا ان تكون اجمع. تعب وطمع. ثم لا غطار عليها. ثم عب وطمع في اليوم. كثير منهم. يقول رب سبحانه وتعالى وهو يا رب وزكنتم في مباشر الذين طلبوا حظنهم. رأيتم الظالمين. هؤلاء وعين أخلاحهم؟ ألم ذلك كل هذه الاحداث قوم يمتون وقوم يحيطهم الله وقوم ينقذهم الله لما لم تحسنوا وستكنتوا في مساكن الذين وفرسوا أصدهم وتبين لكم ذلك فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال هذا هو الضرب الثالث وضربنا لكم الأمثال لما لم تتوقفوا مع الأمثال؟ ولكن يقولون كما أمر الله سبحانه من في العالم الذي يقولون ان هذا هو القول الذي يقولون هذا هو إن الذي يقولون هذا هو القول الذي يقولون هذا هو القول الذي يقولون هذا هو القول الذي يقولون هذا هو هي للتذكر فيها وللتذكر وللتزكيه فتعالوا بنا نتوقف مع هذا المثل سريعا سريعا قال الحمد لله وضرب الله مثلا قريه مجد. القريه هي مكه الكاملة بل أدين إن الإقرارين عليه الثلاث قدم خلال الهبر والأمان على خلال الإيمان قال ربش على هذا ذلك الكاملة واجنبني واجنبني أن نعبد الأخنام إن لا يتطوره أبدا أن يقيم الإنسان أو أن يكون الإنسان كامل الأمان كامل الإيمان وورطه هذه الفساعات وورطه هذه الأخطاء فإن بعض الناس قد يتنافى عن بعض دينه بغيه ان يعمل في سرقه ولذا إبراهيم عليه السلام اول ما كانت امامي ثم الايمان واستشعر هذا بلدا امنه واشتغلي وغني ان اعصب الاقصاء وذكر الله سبحانه وتعالى بها عبد النبي صلى الله عليه وسلم لعلم هذه النعمة وبعظمتها فقال له الضواء شن كلامه والسلو إذ أنتم قريبين وضعتون في الأرض فقرقون أيها تصفتكم الناس كآباتكم وأيهاكم في الأصل من الطيبات لعلكم تشكرون وقال صلى الله يا الله. اي حياة هذه الحياة التي يطلع منها الامان. والله لا يرجع احدنا اولا الدنيا كلها. مع الخوف ومع الصف ومع, ومع السواق. وهو قد اي اكل يا الله لان الطبيب الثلاغين في حذره على هذا الامر فيوزي به الى الهلاف. وهو قد ان يخرج من بيته. يا بار. والله لا تقصد ان تكون حياه الا والله يرضي الواحد منا بل لا قر منه بل تقول من اصحاب المليارات بل من اصحاب العمارات والعمارات يفتدي حياه هانمه يقتني حياه امنه تقطن من ال... من القرس ومن الصوار في وعماراته وعقاراته اقسم بالله على ذلك قريش فاعطى بل الله لقريش هذه النعمه فلذلك يقول التعقيم رحمه الله قال كانت قريه امنه مطمئنه لا يعاش فيها احد وتحترمها الجاهليه الجهلاء اسمع حتى إن رجل أبيل أبيل الرجل يجد في خرش قائل أبيه وقائل أبيه فلا يهيجه الرجل يجد في خرش الرجل الذي قتل أبيه ورجل الذي قتل أبيه فلا يقوم القصاص منه سبحان الله إلى هذه الدرجة إلى هذه الدرجة من الأمان بل وأكثر لا يهيجه قال فبلغت قريش الى هذه الدرجه من الثمان ما لم تبلغه سواه بل والرزق الواسع اسمع قريه لا ليس فيها لا شجر ولا ترى فياتيها رزق من كل مكان يكفي حاجتها ومدتها يقول ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى وفي يقول كانت قريه امنه مطمئنه مستقره يتخطف الناس من حولها واذا دخلها اعرف حقا من الفلاح فذلك قول الله تبارك وتعالى وقالوا ان نتبع الهدى بعد تتخطف من ارضنا اولم ورد له حرما امنه يشبع اليه ثمرات كل شيء رزقا مثل جلال وفي هذه الايه يفتيها مثلها من كل مكان قال الطبري رحمه الله تعالى كانت امنه وكان ابنها ان العرب كانت تتعادى يبطل بعضهم بعض ويسحي بعضهم بعض وان قريش فهي امنه والأمن. الذي حدى الله فيه به هذا بل. والذي أكد لهم هذا الأمان. وأكد لهم هذا الأمن. وجعله من, من الله المنحي على الجهد من سيكون وسيسقط لهم هو مصور من نبيبي صلى الله عليه وسلم. قال قال كلامه وان كان الله يعذبه وانت فيه وان كان الله معذبه وهم يستفرون هذه آية ذكرت بعد قرر يا بيشان في سوره الأمام كما روى الإمام مسلم لما قال يا بيشان عليك الله الوحي المتتابعة الى يوم الديه قال وإذ قالوا هم كان هذا هو الشخص فأنصر علينا حجاره من السماء او اتنا بعذاب أليم بعد أن قال هم الكلمات التي تمتلئوا بالغرارة والتي تمتلئوا في الضعب في العقل قال اللهم ان كان هذا والحق من حيني إذا كان محمد يارض جارب علينا من الثمان من يقوم اللهم إن كان هذا والحق تاذينا اليه وان على اتباعه لا انما فرض فامطر علينا حجاره من السماء او سلل باعدار من السماء الله وما كان الله يعذبهم في وانتم فيها رحيمه نعم النبي امان لاهل الارض نعم النبي امان لاهل الارض الا الصمون عليه. صلى الله عليه وسلم وما كان وما كان الله معذبهم وهم يستكبرون يقول ضعفاء كان في مكه امنان الامن الاول هو النبي صلى الله عليه وسلم فلما صرفوه وخرج الى المدينه بقي امن واحرا وهو كثره من الناس تستكبر الله تعالى. فلما خرجت هذه السمرة حق عليه من العلاف فعزَّدَ الله تبارك وتعالى يوم بذلك كانت آمنة المطلئين يأتيها للظهراء في كل مكان فكفرت بأن الله على وقت من هذه النعم التي تدعو الإنسان إلى تيمان على الرغم من هذه النعم التي اعطاها الله إلا أنهم كفروا بأنعم الله قال الله عن كفرهم انا نظر الذين يكذبون نعم الله كفرا واحلل قوم ذا وراء تهنا يخطونها وبث القراء وجعلوا لله انداثا يضل عن سبيله. قلت مصيرهم لله. الله جل وعلا يصار قلوب كبوه بنعم الله على انه تفديل بنعم الله. كأن الله جاء على ورسوا من الشباب بالاخر ان يتمعوا الى هذه الكلمات. الله جل وعلا جعل تفديلاً يعدل دفعوا منهم حقوقوا بالنعمة. كأن هذا الذي يتفضل نعمة البطر في خير ما اراد الله بأن ينظر إلى الحرام ومشاهد الحرام الذي أعلنه وعلى على الضالة الضباعة وتعالى وعلى أوليات الضباعة وتعالى كأنه تصدر بنعم جاهز الضباعة والعالم الذي يستخدم المال هذه النعمة التي وفقه وفقه إياه لأن يحبطه على الحرام لأن يستيجع الحديث أو أن يستيجع الضوان أو أن يستيجع ما الضعر الله حدود كل ومن تغذي نعمه الله من بعد ما جاءت فان الله شفيك لك وقد خطا الله سبحانه وتعالى وتاذن في كتاب قال سبحانه وان تاذن ربكم لئن شطفتم لانه اذا ولئن كفرت ان عذاب شديد وهذا الذي وقع كانت قايته الامنه المطمئنه ياتيها نسوها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فكان العقاب اسمع الى هذا العقاب فاذاقها الله كانت كان كفرهم أن كفروا برساله النبي كما قال القرطبي كان الصبر هو تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فأذاقها الله لباس الجوع والخوف وأنا أردوك أن تتدبر في هذه التعبيرات المؤالية يقول الله فأذاقها الله لماذا الجوع والخوف يقول قلت رحمه الله وعبر عن العذاب بالنباد كان الخوف والجوع لبتهم او لبتوهم كثيراة. كأنهم مضمدوا لغاية الجوح والحرص الي انه ظهر على عالهم من الغرص. ظهر على وثيه من شحوظة اللون وظهر على حفظة من الهلاة ومن الغرص. فاذا فهل الله لذات الجوع جوع. بعد هذا الغرص يقول ابن كثير الله الله اكبر حتى انهم اكلوا ما يسمى بالعين الحبله العين هي ووضع بعيد اكلوا وضع رحيم من قله الطعام لما تقر بأنعم الله تبارك تعالى وانزل الله افضل منة فاصبحوا يرتحبون خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه نعم النبي امان لاهل الحرب واصحابه امان لاهل الارض اقول قولي هذا واستكثروا الله حظكم <تصفيق> بذل ذلك في <تصفيق> صغره في تامر الجلال ولكن في قروبيات الفقهاء من 23 سنه واشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له لا احد فرض محمد الذي ينتسب صاحبه وولد واشهد ان محمد عبد ورسوله ما اعقله احد امر وما اتنه مصر وما فيها وما اطلبه الله جعل هذا الربا صلى الله عليه و اله و صحبه بلوغ الندى و بلوغ الاحداث صلى الله عليه دائمين من اليوم الى ان يبعث هذا القدر بالله هذه الكلمات التي ساتوقف معها الان ادعو انها من اهميته مكانا لذا سارجو ان تنتبه معي ايها الحبيب النبي وانت اضطل الى هذه الكلمات بانتباه شديد. كلنا هذه الايام نبحث عن الامان. ونريد الامان. دعونا انا ان ودعم بعضنا ان الامن والأمان يتمثل في ما يتم بالأسفور أولا أو, أو الانتخابات أولا تنتميها معي في هذه الكلمات أقول, أقول أقول أقول أقول دعم بعضنا أن الأمن والأمان يتمثل في أن نخلع رئيسا ونضع اخر بعضنا أنت الأمن والأمان في أن نجري من الغابات أولاً أو أماماً أو نقوم بإحداث تسطور جديد لبلدنا أولاً وكل هذا ليس كبيلاً إلى الأمان المشكلة أنا لا أدعو إلى التربية أبداً ولكن أدعو أن نفير إلى الطريق الصحيح أنا أخذ الله وانطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هناك رسول في كتاب الله ولكن في سمس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الأبن والأبن يقولوا مع صعف من غدر لا ولا او مشريف سادة قوم او من اتفروا للنخبة بارعيمة. اننا ثم وثمان الف المسلمون يتمثلوا ووزنوا الله انزونات هؤلاء باعدى عصواتهم بما يتم بالايمان اولا. نعم الهم المسلمون. الايمان هو الولا. والذي لنا الامن والامان والسعادة. قال eens de الذين امنوا ولم en ايمانهم bijzonder. Alledien aanmaken, en niet bijzonder. Alledien aanmaken, en niet bijzonder. Alledien aanmaken, en niet bijzonder. كيف يامن قوم دعوا الى غير ما اراد الله و ما انزل الله كيف يكون الامن الامر, الأمر ايها المسلمون لا يكون الا من الله قال جل جلاله من سوره الاول الذي اطعدهم من نوع وامنهم بالقوم فالامن لا يكون الا من الله وما عند الله لا يناد الا بالطاعه وما عند الله لا يمال الا بطاعته اذا اردت الامر صدقا وحرقا فالامن والامان في ان تؤمن بالله تعالى وتعالى والايمان ليس كلاما كلام. ولذا قال هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القران فزلنا به الايمان ليس كلمات تقرب من النكاش ثم اولا اولئك مبتدعا على جدار المسجد في الخارج وتسمع كلام الله يطيع فيه ويتردد فيه وذنيك قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وانت تقف خارج المسجد لا تلبي نداء الله اين الايمان اصبح الايمان الان الذي يطوره لنا هؤلاء بل ينتمون انفسهم بالنخبه ولم يستحبهم احدهم الله تصبرونه على أنه مجرد تقوص المساجد بالمداج في بالمداج كذب في الكعبه الإيمان والأمام عبره والدين دين ودوره الدين جاءك ليتحكم فيه ليتحكم في كل خطوة من مضوات حياته أنا يعلم من خلق الله من خلقه والمضيح والمضيح والمضيح والمضيح والمضيح والمضيح. ايوان امور لا وريد انتظر لنما اولا اقول اذا اردت امانة في الامان مع الامان الامان في الصلاه الامان في اقامه الدكاة او في ايديان الدكاة الامان في طاعة الله الامان في الزين على حب رسول الله الامان بالتوبه والاقلاع عن الذنوب والعوده الى الله جل جلال جلاله هذا هو طريق الايمان الايمان يوم ان نطيع الرحمن في بيوتنا وفي طرقاتنا وفي مداميرنا الحمال يوم ان نسمع نداء الله جل وعلا حي على الفلاح فنقوم الى الله تبارك وتعالى نذكر كل شيء من اجل الله الذي قال عن نفسه انه اكبر اذا كنا نعتقد حقا ان الله فعلا احضر الامام يوم ان نطبق شريعه الرحمن لن اذكر عن هذا البلاء قلته في الخطبه السابقه ساقوله في كل خطبه ستكون لي لأنهم ينزلون الان ليلاها على الوثقائيه في التشريع على دين الله تبارك وتعالى وتصوير دين الله تبارك وتعالى على انه اجتهادات او اراء سماح اصحابها ولم يتضح لنا دين الله تبارك وتعالى انما كل معتكي وكل مع من اجتهد يخير الله وليس هناك راي ثابت للدين وليس هناك راي اجمع عليه او شاهد عليه أمة وهذا كذب وهذا كذب أصعب الله صلامة. نعم دين الله واضح دين الله كثير دين الله صحيح كلام الله في كل مصطلح للنبي صلى الله عليه وسلم قال الله في لليسرى جد صراحة ون ينسى كل يسخر الذين ابتدأوا في امريكا واطلقت جهاده وثيره خارجيه وافريقيا وقالوا عنهم انها انها لا يصدقون في الساحل وانسهم في انثناءه اكتاف على دين الروم الاكبر ايها المسلمون دين الله الدين دين الله واضح دين الله دي دي هو النجاه والخروج من هذا الظلم وعاد دين الله شرح الله كل الحدوث عرفه الله. في خلق الحياة واحد ونحن يناجي الحدود الحدوث. الحدوث الذي بها هو الله. الحدوث الذي نزله هو الله. كيف كيف نخشى؟ هل الناس في لا؟ نادي نخضع أو أن نخضع لله؟ نلادي أن يُجَل ذلك، نلادي أن يُجَل الظَّالِه، هذا هو شرع الله، وهذا هو ما اراده الله، فهل نحن ممكن بالله يا جلاله إذا كان الإيمان فعلاً تنظر بهذا ونسلم لله تبارك العالم، وهذا هو عين الإسلام، الإسلام هو الإسلام والإدعام لكل ما أراد الله هذا هو طريق الإيمان أو السلام والأمن وليس هناك طريق غيره هذه الاليات المحتزة او هذه الآليات المحتزة أو هذه, هذه المنائج التي تأتينا ليلة نهار ويتغنون بها ليلة نهار وتحب الشعب كلهم في متجرات ومشاحنات هذا التسطور أولد وهذا السؤال أولد وطرقه بين ابناء الوطن الوطن على كل مستقرات وعلى الصورة وعلى, وعلى, وعلى, وعلى كل هذه الامور ذهاب وإلى دواب. ومن مشى خلفها قدر إلى ذهاب وإلى دواب. إنما الأمان يوم مصيعة ويوم أنه طبق أشار الله. أكثر الله سبحانه وتعالى. أن يأذن لشرعه من الإشار. الله ما أذن لشرعه من الإشار. الله محكمه فيها. فيه. فيه. فيه. الله محكمه فيها. فيه. وهم حكم <تصفيق> فينا خلاف وهم حكم فينا خلاف وهم حكم فينا خلاف وما لا هذا الجمع إلا لجمع البخور وما لقم هذا الجمع إلا لجمع البخور وتجاره من النهور انك يا مولانا قريب ومشي باعات أحد هذا المكان المخضر وقضوا مساء فيه عن النبي محمد بنقاد أردوا علي أن له لا بإعساب وقضوا لأقلص الله Thank <laughs> you.